بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذا اللقاء في برنامج أمة وسط الذي نستضيف به فضيلة العلامة الشيخ الدكتور إصام البشير الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تناولنا في الحلقة الماضية أو في الحلقات الماضية مفهوم الأمة من حيث الدلالات ومن حيث المصطلح والمفهوم نحن اليوم نتناول مع فضيلة الدكتور خصائص الأمة التي يمكن أن تكون فيها وحتى يتجلى هذا المفهوم بشكل أفضل وأكبر لمشاهدين الكرام أهلا بك فضيلة الدكتور نتواصل معك في هذه الحلقات ونأمل أن تفيدونا مشكورين في خصائص الأمة الحمد لله وصلاة وسلام على رسوله النبي المصطفى وحبيبه المرتجى وأحيي عبرك المشاهدين والمشاهدات نحن نتناول الأمة في خصائصها في عالم المثال وينبغي كذلك أن نصوب النظر للحديث عنها في عالم الواقع لندرك حجم الهوة بين المثال المنشود والواقع الموجود وكيف نسعى لجسر هذه الهوة حتى تستقيم الأمة على ما كانت عليه من الرشد في بادي أمرها الأمة المسلمة لها خصائص عديدة أولى هذه الخصائص أنها أمة ربانية ربانية من حيث الغاية من حيث المصدر من حيث المنهج من حيث الوسيلة وكما قال الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابه وبما كنتم تدرسون قال ابن عباس الرباني هو الذي يرب الناس بالصغار العلم قبل كباره بالواضحات بالجليات بالكليات بالقطعيات التي تعبر عن البوصلة التي ينبغي أن تتوجه إليها الأمة الأم ربانية في غايتها لأن غايتها أن تحقق عبودية الله تعالى الاختيارية الله غايتنا الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومما زادني شرفا وتيها وكت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي وهنا نفرق في هذه الغاية لأن الله سبحانه وتعالى له عبيد وله عباد كل الخلق مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم تقيهم وشقيهم مؤعاصيهم وطائعهم كلهم لله عبيد لكن هذه ليس فيها مزية لأنهم تحت مشيئته العامة وإرادته الكونية وتحت قهره وسلطانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ولكن العباد الذين استجابوا لهذا المنهج وآمنوا به واجتهدوا أن يجسدوه عملياً في واقع حياتهم لذلك فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أليس الله بكاف عبدة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فهذه أمة تحقق الربانية لتحقق أسمى صفات العباد وليس العبيد فالعبيد يشترك فيها الخلق هذه ربانية في الغاية ولذلك كان أحب الألقاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو لقب العبودية وفي أجل مقامات التكريم الإلهي رحلة الإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده مقام تنزل الوحي عليه سبحان و و و فأوحى إلى عبده ما أوحى وأنه لما قام عبد الله يدعوه لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم وإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله هذه ربانية الغاية ثم هناك ربانية المصدر أن الأمة لا تقوم على مصدر وضعي إنما تتلقى هذا المصدر من مشكات الوحي المتمثل في وحي الكتاب المتلو المتعبد بتلاوته وهو القرآن ووحي السنة غير المتلو وغير المتعبد بتلاوته وهو من جملة المصادر التي تشكل هذه المصدرية المعصومة بالنسبة للأمة فهي أمة ربانية في مصدرها لا تنطلق من أهوائها ولا شهواتها ولا وإنما تنطلق من هذا المصدر الذي هو مصدر هدايتها ورشدها في الدنيا وفي الآخرة وايضا ما دام المصدر مصدرا شريفا فلا بد أن تكون الوسيلة لتحقيق هذه الغاية لا بد أن تكون شريفة نحن ليس عندنا الميكافيلية عندنا شرف الوسيلة من شرف الغاية طاهرة كطهرها نبيلة كنبلها ومن هنا فأول خصيص من خصائص هذه الأمة أنها ربانية غاية ومصدرا ومنهجا ووسيلة فهذه هي الإشارة الأولى في دلالة خصيصة الأمة هذه الخصيصة يا دكتورنا العزيز البعض يمكن أن يعتبر الأمة أو هناك من بعض التيارات من تعتبر أن هذه الخصيصة سبيلا إلى إضفاء صفة القداسة على مناهجها أو على أسلوب تعاطيها لا نحن هنا نفرق بين أمرين بين كون المصدر الذي نستقي منه يعتبر مصدرا معصوما متمثلا في الكتاب والسنة وبين فهم البشر ل... ل... لنصوص الوحي وإنزالها على الواقع هذا كسب بشري يطرأ عليه ما طرأ على سائر الحارثات من النقص والقصور والبلا ليس فيه قداسة وليس فيه عصمة وبالتالي يستدرك ويراجع ويصوب ويقوم ويخطأ وننشد دائما فيه السعي نحو الأفضل ولذلك قال أنزلهم على حكمك ولا تنزلهم على حكم الله ورسوله فإنك لا تدري أصبت حكم الله أم لا فرق بين أن تقول هذا حكم الله وبين أن تقول هذا اجتهادي في فهم حكم الله فإن كان صوابا فمن الله وإن كان من خطأ فمن نفسه ومن الشيطان إذا نفرق بين الوحي في مصدره وبين إدراك البشر عبر أدوات عقولهم لفهم هذا الوحي هذا لا عصمة فيه ولا قداسة العسمة إلا لمن عصمه الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في موضع القدوة بالنسبة لأمته حتى في اجتهد فيه فإن الوحي يأتي مصوبا ومسددا له حتى لا يستقر في ما بلغه شيء من الخطأ بل هو صواب لأن الوحي يأتي مصوبا وكما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص أكتب والذي ما خرج من هذا وأشار إلى فيه إلا حق إذا هذه هي الخصيصة الأولى هناك خصيصة ثانية أن الأمة أمة عالمية فهي ليست لجنس ولا للون ولا لعرق ليس عندنا ما يسمى بالإسلام الفارسي أو الإسلام العربي أو الإسلام التركي أو الإسلام الهندي الإسلام إسلام واحد هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جاءت فيه آيات بينات في القرآن وفي السنة النبوية والمسلمون على اختلاف الألسنة واللغات والألوان والأجناس جزء من مكون هذه الأمة فهي تمتد برسالة العالمية ولذلك جاء الوصف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالعالمين تعم بل تشمل العالمين الإنسان المكرم، المسلم التابع، غير المسلم المهادن، غير المسلم المحارب، الحيوان الأعجم، النبات الأخضر، الجماد الأصم كل هؤلاء أثر لعموم هذه الرحمة التي جاءت للعالمين, للعالمين. ولذلك حتى في الحرب المشروعة بيننا وبين أعدائنا ومرنا ألا نقتل صبيا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة عجوزا وأن لا نعقر نخلا, نخلا مثمرا وأن لا نحرق واديا وأن ندع الرهبان وما نصبوا أنفسهم له من العبادة يعني دليل على أن هذه العالمية تتجلى فيها الرحمة لكل مكونات الخلق جمادا أو حيوانا أو نباتا أو إنسانا مسلما كان أو غير مسلم ثم هناك خصيصة ثالثة أنها أمة أخلاقية أن نترك الخصيصة الثالثة إلى الفاصل نحن الآن تكلمنا عن خصيصتين الخصيصة الأولى هي خصيصة الربانية والثانية هي العالمية ونترك الخصيصة الثالثة إلى مع بعد الفاصل فاصل عزيزنا المشاهد ونواصل عدنا إليك عزيزي المشاهد لنواصل مع فضيلة العلامة الشيخ الدكتور إصامي البشير الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين دكتورنا العزيز تكلمنا في البداية عن موضوع خصائص الأمة وتطرقنا في الجزء الأول من هذه الحلقة إلى أهم خصيصتين وهي الربانية ومن ثم العالمية نحتاج أن ندخل أكثر إلى هذه الخصائص ونتناول خصائص أخرى للأمة حلق في التنعم. ولذلك خصيصة الأخلاقية. النبي صلى الله وصف وصف جماعة رسالته إنما بعث لي أتم مكارم الأخلاق. الأخلاق تقوم على دعامتين. الدعامة الأولى دعامة الإيمان. الإيمان ألا نؤمن بغير الله ربّ لا نتخذ غير الله وليا لا نبتغي غير الله حكما. هذه هي أصول التوحيد الثلاثة التي جمعتها صورة الأنعام والمتفق عليها بين جميع مذاهب الأمة أصول التوحيد الإيمان بالله رب، لا نتخذ غيره وليا لا نبتغي غيره حكما ثم هذه الأخلاق التي تكون رحمة على الخلق جميعا وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعشت لي أتمم مكارم الأخلاق دليل على أنه لم يأتي ليبدأ من الصفر جاء ليخر ما كان عليه أهل الجاهلية من خلق كريم كان عندهم أحيانا المرؤة كان عندهم الشجاعة كان عندهم الكرم كان عندهم أحيانا العفاف و... و... وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغش الوغى وأعف عند المغنم إن إذا حمر الوغى نروي القنا ونعف عند مقاسم الأنفال فأقر ما كان عليه ووجد أيضا في مكة الحلف الذي كان يقوم على نصرة المظلوم وردع الظالم الذي عرف بحلف الفضول وما أحوج العالم المعاصر اليوم إلى حلف فضول خاصة أن المنظمات الدولية اختلت معاييرها واضطربت موازينها وأصبحت ليست مجلس أمن وإنما مجلس رعب تدعم القوي و و وتهلك الضعيف ولذلك قال لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أن لي به مثل حمر النعم ولو دعيت به في الإسلام لأجب فهذا الحلف كان يعين ويقوي ضعفاء أهل مكة والعابر السبيل الذين لا يجدوا من يؤويهم وقد يعتدي عليهم الأقوياء فأقر هذا وقال لا حلف في الإسلام وما كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة أي الحلف المنه عنه في الجاهلية الحلف على ما منع الشرع به كحلف أن يرث أهل الجاهلية بعضهم بعضا ولكن التعاون على البر والتقوى على نصرة المستضعفين على إقامة العدل على تحقيق السلم والأمن الدوليين الذين افتقدهم العالم اليوم في ظل اختلال المعايير هذه من القيم التي أقرها الدين إذن البعد الأخلاقي في رسالتنا والأخلاق تتعدى مفهوم فقط الصدق في الحديث الوفاء بالأمانة وبالعهود وبالمواثيق لكن كل القيم الأخلاقية التي تجعل المسلم هو عنوان لهذه الرسالة المحمدية المباركة ولذلك قالت عائشة كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه وعبر شوقي عن جماع هذه الأخلاق التي أعطى الله تعالى نبيه ذر الكمال البشر الذي لم يتح لأحد من الخلق حين قال المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء يا من له الأخلاق ما تهو العلا منها وما يتعشق الكبراء زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفك الجهلاء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أن حيا له السقاء صلى الله أخلاقنا بفضل الله لهذه الأمة انعكست حتى في التعامل مع الحيوان غفر الله الامرأة كانت بغيا تمارس الزنا وجدت كلبا أدركه العطش وأصبح يلهث يخرج لسانه فنزعت خفها فسقت الكلب فشكر الله صنيعها وغفر لها في كل كبد رطبة أجر وبالمقابل دخلت امرأ النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض هذه الأخلاق اللي حتى ونحن نضجع الحيوان لنذبحه إما للعقيقة أو للأطحية أو لغير ذلك مما من المقاصد الحسنة إذا قتلتم فأحسن القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته حتى السكين تصبح حادة حتى لا يطول ألم الذبح بالحيوان أي رحمة أي رحمة ولذلك الإمام علي رضي الله عنه لما ولى مالك بن الأشتر ولاية مصر شوف القيمة الأخلاقية قال له الناس صنفان قال له أشعر قلبك الرحمة بالرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإنهم صنفان إما أخل لك في الإسلام وإما نظيرك في الخلق يفرط منهم الزلل وتغلب عليهم العلل ويؤتى على أيديهم من العمد والخطأ فأعطهم من عفوك وصفحك مثل ما تحب أن يعطيك الله من عفه وصفحه فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق من ولاك الأخلاقية هذه اللي تجعل التبسم في وجه أخيك صدقه الكلمة الطيبة صدقه بزل المعروف صدقه هذه الروح الدافئة الحنينة التي ينبغي التي كانت سمة لهذه الأمة وعاش في كان في هذه الأمة غير المسلمين وأدرقوا من أخلاقهم التي انتشر بها الإسلام عبر أدوات السلوك التي أقامها التجار المسلمين وهم ينشرون هذا الدين فتحا حضاريا فتح العقول بالفكر وفتح القلوب بالهداية هي التي جعلت الإسلام يتمدد هذا التمدد الطبيعي فإذا لا بد من استحضار هذه القيم الأخلاقية أكمل المؤمنين إيمانا أحاسينهم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وليس شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق أحيانا تجد الشاب متدين تجده متدين طويل اللحية قصير الثوب حريص على أن يقيم السنن التعبدية الظاهرة. الظاهرة تتورم قدماه أحيانا من قيام الليل لكنك إذا رأيته رأيت وجها مقطب الجبين محمر العينين منتفخ الأوداج لا ينظر إلى الناس إلا شذرة أين الخلق أين هذه الرحمة أين هذا التلطف بالناس ولذلك أثر العبادات ينبغي أن تنعكس على هذه القيمة الاخلاقية فنعتقد القيمة الأخلاقية والاخلاق ليس الاخلاق الفردية هناك الاخلاق الجماعية التي تحارب الانانية والأثر وحب الشهوة وحب الاستعلاء وحب الظهور هناك الاخلاق التي تتعلق بقضية التعامل فقه الاحسان فقه التجويد فقه الاغقان فقه النظام فقه احترام الوقت الاخلاق الحضارية المتعلقة بالعدل متعلقة بالاحسان متعلقة. كل هذه القيم هي جوهر رسالة الأمة والأمم إنما الأمم للأخلاق ما بقيت وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً وعويلا ولذلك إحدى إشكاليات الأمة اليوم أنك إذا حدثت غير المسلم عن الإسلام النصوص الإسلام الحضارة الإسلام القيم الإسلام المبادئ ارتقيت به مرتقا علويا فإذا توجه إليك بسؤال أي واقع المسلمين عن هذه القيم ارتد الطرف خاسئا وهو حسير وبالتالي هذه الأخلاقية لا بد من أن نستعيد عافيتها مرة أخرى لتحقق الأمة مقام الشهادة على الناس جميل جدا أن نختم بهذه الرسالة وفي هذه الخصيصة, الخصيصة الأخلاقية التي تميز الأمة تحدثنا في هذه الحلقة عن ثلاث خصائص للأمة مع فضيلة الدكتور سامي البشير تناولنا موضوع الربانية والعالمية والأخلاقية دكتورنا العزيز نأمل أن نلقاك في الحلقة القادمة حتى نستكمل معك هذه الخصائص خصائص الأمة الوسط مشاهدين الكرام كل الشكر لكم على هذه المتابعة نلقاكم في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته